بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا, أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بهذا البلد وأم فحلٌ بهذا البلد؟ ووالد وما ولد؟ ووالد وما ولد؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا أحسب ألا لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت أيحسب أن لم للبذا؟ أحد. أحسب أن لم يروا أحد. ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين, ولسانا وشفتين جدين واديناهم نجدين فلق, فلق وما من العقبة وما ادراك ما العقب وما او اطعام في يوم ذي مثربه في يوم يتيما ذا مقربه يتيما ذا او مسكينا ذا مثربه أو مسكيناً بامتربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر صوب المرحمة أولئك أصحاب, أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة والذين كفروا عليهم نار مؤصبة عليهم نار مؤصدة